يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أففحر هذا أم أنتم لا تبصرون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 أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرّم صفوفة وزوجناه بحور النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحقنا بهم ذريةهم الحقنا بهم ذريةهم وما أتتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسب رهين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 قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أن هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إنهم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 فالذين كفروهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كثفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم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 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ أَنَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبْحُ وَإِدْبَارٌ النُّجُومُ